nazil nama usus ve maharet eden müddat müddat es, hatta yapın bir adaleti kalmi, yaruldu elhayr ve fayda, onu müddat es ve ona, من الجماهل، من المتدربين. في درسنا الماضي وصلنا إلى قضية مفصلية جدا، وقلنا أن هذا الأمر هو مراعى بكل الدول التي تحترم عقول أبنائها التي تحترم التعليم، ألا وهي قضية وضع أدى للتعليم بكل مستويات سواء على كما قلنا التخطيط بفترة المستوى الدولي ما هدفي أنا كعراق الآن خلال خمس سنوات قادمة من التعليم بكل مستوياته ما هدفي أنا كمغرب ما هدفي أنا كسوري هدف أهداف التعليم على مستوى الدولي لو قلنا مثلا هدفنا توطين الطاقة والاستغناء عن الصناعات التقنية ما علينا أن نركز بكل مناهج وطروحاتي. ومختبراتي على قضية نقل التقنية وصناعة الإلكترونية إلى بلدي في هدف الأعامل قلنا هذا أمر هو يحتاج إلى دولة نحن الذي سنعمل به ما هو متاح لي كمدرس أنا كمدرس من عملية التخطيط التربوي وضع أهداف وضع مقاصد وضع غايات لهذا السلوك وهذا العمل الذي أقوم به على وهو التدريس هذا متاح في مستدري أنا كمدرس الذي أمتلكه هو التعامل مع البنهاج التعامل مع الكتاب التعامل مع الدرس التعامل مع الطلاب أنا أستطيع أن أخاطب طلاب أستطيع أن أتحكم بالمادة التي أعلمها صحيح؟ ثم غير هيك بحدود إمكانات أعلى على مستوى وزارة على مستوى الدولة هذا أمر ثاني له مستوية أخرى واساليب من وطرق الآن وصلنا إلى قضية المدرس الناجح هو الذي يقدم المعلومة هو الذي يقدم الأخلاق والقيم والذي يطور وينمي إبداعات ومهارات الطلاب وقالنا حتى يصل إلى هذه النتيجة ينبغي أن تكون هذه الأهداف الثلاثة الكبرى اللي هي الأهداف المعرفية والأهداف الوجدانية كما سماها علماء التبية المعاصرين والأهداف المهارية هذه الأهداف الثلاثية أهداف كبيرة تحت منها جزئية وضعوا لنا هذه الجزئيات كي أعرف كيف أحقق هذه الثلاثة طبعاً اللبس الناجح هو الذي يضع هذه الثلاث أهداف عندما يدرس أي شيء لديه خبرة لديه مقبرة لديه أدوات لديه وسائل لتحويل هذه الأموم هذه الغايات هذه المقاصد إلى وسيلة وطرق عملية لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد الثلاثة النهوض بالمعلومات النهوض بالقيم النهوض بمهارات وإبداعات الطلاب. كثيراً نحن مع المعالمين لدينا أهدافنا لدينا طموحاتنا. لا نمتلك الوسائل العملية للوصول إلى ذلك نفشل وضعا عندي غاي ساوي نادي تربوي مميز جميل فكيف هل عندك تصور للخطوات العملية التي يمكن أن تصل بها إلى نادي تربوي مميز جميل أن يقول لديك هذا الهدف الأجمل أن تمتلك الرؤية والخبرة والأفكار العملية التي تحول هذا المشروع إلى واقع. وإلا سيبقى خيال. والله أنا هدفي أن أقيم جامعة للعلوم الإنسانية ولكن بمعايير عالمية. جميل. طب هل عندك أول شيء التصور الدقيق لهذا المشروع نظري تصور نظري؟ هل عندك الوسائل والطرق العملية والخطوات العملية يبغي أن تسلب الوصول إلى هذا الهدف؟ هذا ذي الآن امتلأنا بدراسته أهدافنا ثلاثة معلومات قيم مهارات وإبداع كيف ينعكس ذلك في درسي كيف ينعكس ذلك على الطلاب قلنا العلماء الغربيون سبقونا لتقصي وتقييد هذه الأمور فوضعوا üstuoyat, öğrenim, üstuoyat, enfal, veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya duyguları veya قلنا لا مانع بشروط لا تقول لا لا يوجد مانع بشروع. لا لا مانع لأنه عندنا قاعدة هناك مقدار معين من العلوم الحياتي لا أخضع للأذيع عندما أقول والله يغلي الماء درجة مئة وإذا جمد درجة صفر هذا هي علوم حياتية <تصفيق> تقول والله هذا كذب هذا افتراء على الله ورسوله الماء يغلي عند واحد فاصل اثنين طريقة تحقق لي يعني على التجربة هي التجربة هي المعيار هالكلام صح أم كلامك خاطئ هل يتجمد الماء على ناقص خمسة قل عند الصفر يعني في وسيلة للإثبات، فالأمر ليس خاطئ يعني قضية أيديولوجية أو دين، تابعنا قضية مثلا الزوايا قضية هذه القضايا قضية هل الفهم أقوى ولا التذكر؟ طب هي قضايا هي علمية يمكن تأكد منها من خلال التعامل مع طلاب فقلنا لا مانع وإن كانوا سبقونا من الجيد أن نستفيد من هذه التجارب من الخطأ أن نقول نريد أن نصنع نفسه يعني إعادة صناعة العجلة كما يقال لا أنت اشتغل على شيء ما اشتغلوا اعمل على الأشياء التي هي على تماس مع العقيدة والقيم والأخلاق والأيديولوجيا التي ينبغي أن تنبثق وتظهر من رؤيتنا الإسلامية ضروري أن يكون عندنا رؤية للمنهجية الإسلامية في التربية والتعليم لازم لازم هذه كيف تكون تكون حقيقة لما تكون هي نابعة من أصولنا وحضارتنا وثقافتنا وقيمنا ولذلك الآن العلماء المعاصرين أنصحكم بالاهتمام بهذه القضية هي قلية المنهجية الإسلامية يعني كيف أنظر بنظارة إسلامية للقضايا؟ ليس قضية المصطلح الذي شاع قديماً أسلمت العلوم. لأنا أريد نظريات قواعد أفكار أسس نابعة من الإسلام. لا أريد أن أأتي بالأفكار العلمانية ثم أرقيعها لتصبح متوافقة مع بعض دكتور ضياء سلامة العلوم ااا. اللي يسمونه المنهجية، كيف؟ أن يكون انبثاق الأشياء م. نابع من أنه أنت لديك عقلية تفكر بها ب ب بعقلية مثل عقلية علمانية. الأعقلية العلمانية عندما تصنع السيارة حتى صناعة السيارة هي مطلقة من خلص الرؤية لأيديولوجية، يعني هو اللي يسموه الفلسفة الحاكمة الذي تتحكم بك رغمًا عنك. خاصة مبرمك أنت علمان كيف شوف السيارة مثلا صنع هذا السيارة في السيارة مثلا وضعوا لك أشياء بنزل مبرم يعني مثلا وضعوا لك أداتي الدخان ومكان ل للدخان وضعوا لك ثلاجة صغيرة من أجل مم. المشروبات تبعهم الهواء الهواء النقي الديج مكبرات الصوت صحيح أشياء كثيره البار بار صغير في الخلف يفتح حتى لمجرد رحله صحيح لماذا هو نابع من فلسفه وثقافه مسيطره عليهم بينما والله لوقي محمد هو مصمم سيارات وهو ينظر بعيون إسلامية للقضايا كلش حاره سيصمم بشكل مثلاً معي ربما يضع لي موسلا تحدد لي اتجاهها الصلاة في السيارة أينما توجه تذكرني بأوقات الصلاة نعم ربما ربما خلت يخصص مكان في الخلف في الخلف مثلا به مغسلة صغيرة وتعطيه ما حتى يستخدمه لاحظون القضية هي قضية ربما يعني يصنع سيارة التناسب مع الثقافة مع الحرارة التي نحن نعيشها تبعنا أخي؟ فالقضية قضية كذلك هؤلاء الصح أن يكون لدينا منهجية أي؟ أن يكون لدينا قواعد تفكير تجعل تفكيرنا الأصيل نابع من قيمنا وقواعدنا وثقافتنا عندما أقول نظرية اقتصادية لا يأتي والله بالنظام اشتراكي ولا نظام رأسمالي ثم ورقعه وأقول. الإسلام. الاقتصاد الإسلامي. هذا الذي يفعله. أو نظام الحكم في الإسلام. جب لك نظرية ديمقراطية كما هي. وجب لك مصطلحات إسلامية وترقيعات وأدلة ملتوية هكذا ويقول لك أننا نطاققه مع الشريعة. لا. طيب لماذا نستخرج نظرية الحكم من مصادرنا؟ لماذا نستخرج قضية التربية والتعليم من مصادرنا ماذا يحدث التعلم كيف نعالج مستويات التعلم كيف نعالج المشاكل التعليمية مستويات التعليم الجهة المخولة أو المفوضة بصياغة عقول الأمة ومناهجها من إذا نحن رجعنا ونظرنا من هل الدولة ولا العلماء ولا وزارة ال تعليم من هو نحن <تسجن> هو المسؤول عن العقول؟ هل الدولة؟ هل وزارة؟ في مثلاً والعلماء؟ أن حتى نعرف من هو المرجع بهذه القضية؟ خطورة. عندما تقول المرجع والعلماء التعليمي في الدولة ولا المسؤول الدولية ولا مسؤول الوزارة كل واحد له آثاره. الدول الآن كلها تستخدم التربية والتعليم بصناعة أيديولوجيا معينة. حزب بعد تحكم سوريا والعراق مناهج كل واحد بالدار. صحيح. الماركسية تحكم الاتحاد السوفيتي كل الشيوخ كل المناهج والتعليم الشيوخ. لأن دولة المؤذنات هي الدولة ذات مظريات التعليم. إذن هذه هذا المظريات من أهداف التعليم الرسمية. رأينا أن قسم قصصيات كبيرة. يعني أن كل ما يوضع في قصص التربية والتعليم الغنية ومتنوعة وعالية المستوى، يعني ما نقول يعني. بحدا أصعد كسران. على الفرنسي هذا كل ما. ثم كم من ما؟ هذا فرنسا. فرنسا. هذا؟ أربعة. وصلنا إلى ما هي الأهداف أو ما هي العلامات ما هي الإشارات التي ينبغي أن نتبع لها عند قضية مستحق. الأهداف المهازل الإبداعية. عندنا القضاء أخذنا مستويات أخذنا مستويات التعلم أخذنا مستويات التأثير الانفعالي الوجداني وصلنا إلى قضية الأمور الانفعالية المهارية أن هناك درجات أيضا من إبداع تأثر، نهضة، فكر، وسلوك الطلاب أيضاً علماء قاموا بجراستها أنه ليس كل الطلاب بإبداعهم، بتأثرهم، بانطلاقهم على مستوى واحد حتى يتنبى المدرس إلى أي مستوى يريد أن يصل للطلاب أو إلى أي مستوى وصل الطلاب حتى تعلم نفتح لو سمحتوا من كتاب حتى نرى هذه المستويات إذا قاموا بتحويل هذه الأفكار وهذه الأهداف والغايات من مجرد معلومة مض... م... نظرية حاولوا أن يعطوا حاولوا حاول علماء التربية حاول العلماء إذا تحويل هذه الأهداف لعملية التعليم التربية والتعليم حاولوا أن يحولوها إلى شيء تطبيقي عملي. فإذا لاحظتم مستخدم لنا عبارات حتى تعرف. مثلاً عندما نقول يتذكر ماذا يعني؟ هل يعدي؟ كذا كذا كذا يعطوك شيء عملي. تعرف أنه هل وصل إلى درجة التذكر؟ إلى درجة الفهم؟ إلى درجة الإبداع؟ الآن توصلت؟ ثلاثة وستين. ثلاثة وستين. 73 ولا س <تصوحي> لا ريسا سعيد لا 63. الـ الـ الـ ما م. م. لا تبص تبص تبص تبص تبص تبص 63 تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص تبص <م appreci PTSD> well. مساكين. نعم تعمل الأرقام العربية تصي. نعم عربية تصي مو هندية. مبصق. طيب. المجال المهاري النفس حركي. هذا هذا تسموه. طيب. أنا ويتضمن مختلف المهارات البدنية وقد قسمت إلى سامبسون. سامبسون. سامبسون سامبسون سامبسون سامسون سامسون سام سام سام سام سامبسون سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام إلى سبع مستويات، وهي الملاحظة أو الإدراك الحسي، وهو أقل مستويات المجال المهاري، ويقصد منها تكوين التمديد، ويقصد منها تكوين التمديد قدرة والملاحظة الواعية لما يدور حوله. الشيء فقط يكون قادر على إدفاع مع نعم. لأن عدم الملاحظة، ملاحظة التفاصيل والدقائق العمل، يؤثر بالطبع على قدرته. على تكوين المهارات كافية لأداء العمل، لأنه سيغفل أو يجهل تفاصيل هذا العمل. سيغفل أو يجهل, يجهل تفاصيل هذا العمل. يعني أدنى درجة كما رأينا للقليه تذكر أنا مجرد قي لديه وإلا سيكون عنده إشكال بيولوجي كثير الذي لا لا يتذكر حتى عن عنده إشكال جيني قدرته على يعني عنده إشكال ينبغي معالج جسديا من أقل أقل أقل في نفس الشيء. الشعور بالأشياء وأدنى درجات حتى يستطيع الميزة ما بين الأشياء ومن ومن الأفعال السلوكية لهذا المستوى يختار يكتشف يميز يحدد يربط يتابع يلاحظ يشاهد يراقب يعزل يقوم يعزل يعزب يفرز يفرز يعزب مثل أن يحدد التلميذ اتجاه القيبلة مستعينا بالشمس أو القمر Hayıre. Mesela, xabercem, mesela, ne yapın? Alan, itijah, itijah, mesela, söylediğimizde, mesela, bizim dövmenin, Mesela, bizim dövmenin, Mesela, bizim dövmenin, Mesela, قل مهاره بسيطه يستفيد من هالمعلومه واخذ معلومه تذكرها ادنى درجه ان يتذكر انه في سوريا لبنان فلسطين العراق هو جهه يحول هذه المساله الى مهاره يستفيد منها وهي تحديد اتجاه في كان في بيت صديقه لا يعرف اتجاه القبلة. <تصفيق> هذه المهارة تحويل المعلومة تذكر المعلومة فاهمها يفهم معالمه يعني مع القبلة يفهم أنه يجب التوجه إلى القبلة في الصلاة. هذا قضية التعلم الفهم الآن المهارة كيف الواحد كيف المهارة إذا هو تذكر أن الاتجاه القبلة هو جنوب هو فهم ماذا يعني قضية جنوب أنه أحد الاتجاهات الأربعة فهم لماذا متى أتوجه القبلة أنها واجبة في الصلاة مثلا ثلاثة المهارة أن يحول هذه المعلومات إلى إلى مهارة أنه قادر الآن على تحديد اتجاه الجنوب كي يتوجه إليها أثناء الصلاة لأن الاستقبال القبلة هو شرط من جروط الصلاة تبهنا وإذا كان المثال هو تحديد تجانبه أيضا حينما يتعون من ذلك أن يميز التمييز بين المنابس المخيطة, المخيطة, المخيطة, المخيطة, المخيطة والمخيطة والملابس الغير مخيطة التي تلبس عند الإحرار عندما وضعت له ضوابع اللباس المسموح به شرعا أدنى درجة أن يتذكر معنى المخيط الفهم أن يفهم معنى مخير ولماذا لا يسمح بالحج المرحلة الثالثة من الإبداع لو ما يكون أمامه عدة خيارات من الأقمشة من الألبس يستطيع أن يميز أن يعزل أن يختار المسموح من الثياب من الممنوع أي ما بعد أن مر بعده مراحل تذكر أنه من شروط الحج هذا تذكر اللبس. اللبس غير المخيط اثنين ماذا مفهوم المخيط وغير المخيط هذا فهم الثلاثة استطاع أن يطبق هذه المعلومة على أنواع الثياب التي قد تعرضها طبعا هذا للرجال للنساء ما مطلوب مخيط وغير مخيط هذا للرجال النساء مطلوب لا المرأة تلبس ما أما إزار ولدا مسامحين المدرسة طيب مين طيب ماروا ماروا مين مستوى الميل والأهداف ويقصد مين والله مين ويقصد بي استعداد uh... المتعلم القيام بنوع معين من العمل سواء كان العمل جسميا أو عقليا أو عاطفيا مين ها صو مين هو يفيد الآن توجه رغبة صار عنده أندفاع هي ترش أن يكون قادر هي موهبة ذاتية أما أن هو يظهر الرغبة متى هذا صار انتقل إلى مرحلة أعلى طريقة ويقصد بالعاطفي الرغبة في العمل ومن أهم الأفعال السلوكية في هذا المستوى يوضح الرغبة يدلي استعداد يتطوع هذا كيف يمكنه أن يفعل ذلك لما الاستاد يحفز الطالب يشجعه. أبو الله الطارص هو جدا يعني هذه جدا سلبي ربما في بعض الأحيان أنت كأستاذ السبب لأنه أسلوب تدريسه كله إلقاء ما تشجعه على المشاركة على إبداء رأي على التحرك على تم إعطاء أدب ما فقالك أنت عندك مرحلة أعلى بأسلوب تعليمك وتدريسها تجعل الطالب لديه الرغبة أن ينظر رأيه أن يعطي مثالا، هذا مستوى أعلى من الانفعال والإبداع الإبداع أنه الآن يبادل انتقل إلى مرحلة المبادلة مثال مثل أن يتطور التلميذ بحسن المحتاجين من أهل الإخار إذا طلب منه ذلك أي يوم أنا حدثت عن فضل في سبيل الله أنا طلبت أو اليوم درسي عن فضل الإنفاق في سجد الله فضل الصدقة عن الزكاة هذا معلومة هي معلومة تتذكر أي تحفظ شروط الزكاة فضل الزكاة دليل الزكاة فضل الصدقة هذه معلومة مرحل أعلى أن أفهم لماذا شريعة الزكاة أهدف يعني يكون عندي فهم فليس فقط أحفظ كلمات الأعلى من هي أن أرى أن هذه المعلومات ينبغي أن تتحول إلى فعل الله، فنقول مثلاً الأستاذ يقول ما يقوم أن يحول هذه المعلومات وهذا الدرس إلى شيء طبقي، يقول كي نقول كل واحد منا يبحث في عب في عائلته في حياته عن ثلاث أصفرقين ويهديهما لشيء بسيط مثلاً قيلورس. هل أنت قتلت الإبداع؟ عرفت الطالب كيف في يحول درس الصدقة، درس الزكاة، درس الإنفاق في سبيل الله؟ إلى شيء ممكن متاح تقول الله في ابحث في عائدة تعانيتين وهذه بعض من الألعاب من حول التأمي يترجم كذلك؟ يكون إنسان قادر على العمل، ليس مجرد منظر ما أنا شيء بسيء متاح ابحث في عائدة تعانيتين؟ عن فقيم؟ إلا التنفيذ أو شيء من العرض. إذا أنه يجد أن الذي اقترحته عليه قابل للتنفيذ قابل أنه سهل. فإذا كان الطالب الآن أبدأ استجابه أن يبحث في عائلته عن يدين أو في حيه عن يدين. إذا نقطع إلى مرحلة العرض. إذا أنه الآن. نتخذ المبادرة. تسمّي من لديه مقدرة، لديه مقضعة. لا تستثمر. جيد. هذا أستاذ مدرسي. قضيت مر الوالدين. قصيد صلاة رحمة. أعطيته مثلاً درس عقب صلاة رحمة. يقول من إن شاء الله سيفعل شيء ليطبق هذا التوجيه النبوي. يقول أن كله كيف؟ يقول يوم من جمعة بعض الصلاة سأذهب لزيارة جددية سأذهب لزيارة خالق وزمعة التي بعدها سأذور خالق انتقل من التذكر إلى الفهم إلى الإحساس إلى المبادرة الآن فهذا أنت كنت تلك التساوي وليعرف كيف يحول بر الوالدين إلى تطبيق عمل إلى مهارة إلى إبداع عندك لا الاستجابة الموجهة الاستجابة الموجهة م. كيف كان الموجهة؟ من الاستجابة الموجهة؟ لاحظت أن عن الاستجابة عندها تقبل م. فيها ميت للسماع الانتثار ولكن الموجهة في الموجهة أكثر منها استعداد الطالب القيام بالمراحل المراحل الأولى للمهار الصعبة هي ليست مهارة عادية بابت عنها مستوى أعلى يعني معقدة أكتر لا <تصفيق> هو في مستوى الإدارة الحسي بس لا دوره على اختيار الأدوات أو المواد أو الأجهزة وفي المستوى الثاني تركز تركز الاهتمام على إدارة تركز الاهتمام على إدارة الرغبة والاستعداد للجسم والعقل والعاطفي لآداء المهارة <تصفيق> وفي هذا المستوى يقوم فعلا بآداء المهارة في <تصفيق> مراحلها <هالإدراف. تصفيق> ve önemli efgarlar soruviyel bu adalustuva yuqlul yapar yuqar yuqar deneyebi yuqarl yuqarl yuqarl yuqarl yuqarl yuqarl أن يغاليد التنميذ المؤذن في آداء الأذان عندما يقوم بحفظه قلت له ألفاظ الأذان كذلك في هذا حفظ لماذا نؤذن؟ للدعوة إلى الصلاة الآن المهارة تقول له هو من شروط المؤذن أن يكون جميل الصوت لقد هو واضح الآن لو استطاع أن يقوم بآداء هذا الأذان كالمؤذن وعنده هو يمتلك مهارة الأذان هو تجميل الصوت مم. مم. ليه؟ أن يعيد التنميذ حركات الصلاة بأركانها وواجباتها بعد رؤية المعلم وهو يؤدي ذلك أن يحاول التنميذ التعرف على بعض الممارسات الشركية في المشتبة الشركية الشركية في المشتبة المخالفات العقائدية الآية أو التعويض أداء هي هي أي مرحلة أربعة أربعة, محمد. أربعة. أربعة. محمد. شيخ محمد أربعة لاحظوا هذه مفيدة هذه المرحلة وروت الخطوات عملية يستطيع حديث الملبس أن محمدين شو محمد عرس محمد الشاعر محمد الشاعر <تصفيق> الحمد آل. لله قال قال هل أجمل أبيات لذكر في, في الشيء شاعر رأى شيء في شعره. فماذا قال؟ قال ولا لحدين. فأقال قال معادت الفتيات أو عادت يعني الشباب المهتمين أنفسهم تزيان يرفضون الشيء. فهذا ماذا قال؟ ولا لحدين. ولا لحدين الشيبي لاحت بعارض الفرد. المفعول ماذا؟ ولا لحدين الشيبي لاحت بعارض. فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف. فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف. لا يتكلم على على لسان الشيء. فقالت يعني الشيء فقالت على بعض استطلت. يعني أنت أو علي لأنني ضعيف. فقالت على بعض استطلت وإنما رويدك حتى يلحق الجيش من الخلف. <تصفيق> أجمل أجمل. يقولك اشتعل هذا من أجمل ما, <تصفيق> ما ذكرت الشيء. فقالت على بعثي عبد أوريد. <تصفيق> أنت رأيي حتى تأتي الجيوش. تنصروني. هول عليك. قالت على بعثي استقلت وإنما رويدك هي علامتها حتى يلحق الجيش من الخلف. إنه كمل عندنا هالاستقاط الشعرية. ماذا؟ قلنا اذا على 40 صح, صح. <تصفيق> انت يشتغل هو اراد أن يصور هذه تمام محمد الشاهد تفضل في يذكر كان محمدين محمد فاتح محمد هاي عرفناه وائل رضا تفضل <تصفيق> <تصفيق> اربعه الاليه او التعود ويقصد منه ال أو او نعم ويقصد منه اداء التميد النهاره بصورة الاليه دون عناء الاليه نعم لم يفعل السلوك مرة واحدة وإنما أصبح متعوداً وكالآلة وكال وكال يفعلها بسهولة بيسر هذا جيب على تطور ويصل من أدوات التمديد المهارة بصوت آلي دون علاج ويتكلف عن طريق الممارسة المستمرة. طبيب أنماط عنيم البنات أول خميس الصبح صحيح؟ تشجيعيها في الصبح. إذا أنا تركت ذلك سنة هذا جيد أنه استجار وصلنا جيد ولكن درجة أعلى هي قضية الآلية والتعوين أن يصبح مستمر مواضم من تبقاء نفسه هذا يحتاج إلى أسلوب تروايب التعوين والتدريب نعم من أفعاد السنة في <تصفيق> المستوى <مم>. يتعود يؤدي يقيس <مم>. يقوي <تصفيق> يستخدم <مم>. يقود <تصفيق> <مم>. يحرك <تصفيق> يرد يبرهن يبرهن bir tan, bir tan ya da geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye geriye أود على ما كان على رسول الله من قراءه المعوذات وان ينطق بها على جسدي في قضيه ادعيه النوم اذا اعتااد اوصبح لدي مهاره عاليه يعني اصبح شيء اعتيادي عندي فديت قدرت قضيه مساق قراءه اذا وصل هذه المهاره تعود حتى في طفوله، في, لا، في, في لا، حتى, حتى نفس أصبح الظاهر تحتاج إلى دراسة، لماذا يحومون هذه القراءة؟ أصبح من كانه شيء إدمان، لأن تجد في بعض الأحيان كثيرا ما يقرؤون، ولكن مثلا واحد يقرأ كثيرا باستقامة والأديان والفلسفات لا تجد انعزال ضارف عليه. لأنه أصبح عادة، فلا نعود كثيرا تأثر بالمعلومات التي أطلع. كما هي ضرورة احتاج لماذا هذا الفحص إذا حد مبالغ فيه <تصفيق> عادة جميلة ولكن جميلة أن تنعكس على <تصفيق> الإنسان صحيح؟ أبيقى <تصفيق> ولا يكون مقتنيا أو مجرد أن يمضي وقت ين فقط وقت للفرار يعني تعرف وقت للفرار كم وياك وقت للفرار ماذا الوقت ولو مجرد أن ي يقضي فليس دائما اقتراح دا التفية ضرير على الفائدة أو على الاستفادة في المحر أليه ثم أن يؤدي التنميذ وصراس الوطن قبل النوم وبدون قدع إعتاد على رسمات الوطن إعتاد على الطرام إعتاد على هذه ما يسميها علماءنا علماء التربية والتزكية أليه ما يسميها ما تسميها التربية المسلمين أه. عندهم قاعدة مشهورة وجميلة وينبغي أن تنعكس عليها. يقول من لا ورد له لا والد عليهم أه. في الله يقولون ذلك من لا ورد له أي من لم يلزم نفسه بمقدار معين من الطاعات يومياً لن ترد عليه نفحات الله عز وجل السواب الأجل. لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى الكسل والإهمال والفر والراحة. فقال من لا ورد له إلى مقدار يلزم نفسه أنا اليوم سأقرأ جزء صفحات من كتاب سأذكر الله عز وجل بإذن استغفر الله ده هذا اسمه ورد الورد قال هو مقدار تلزم به نفسك من العبادات اليوميه حتى لا تضيع عمرك ووقتك بالتقصير والاثنى في فيقول من ذا ورد له لا بد ان تأتيه من نفحات الله عز وجل والمشاعر الايمانيه والحفظ فهذا شيء كنت نقوله زمان هو مهارة وراجل الله ثقافتنا وتربيتنا الاسلاميه الشيء ردد على ذلك قول رسول الله إنه لا يرام على قلبي وإني لأصلخه الله في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة. كذلك أوراد التي كان رسول الله والله يبسلني واضح عليها فاللهم إني أصبحت أشهد رضيت بالله تعالى ربًا اللهم أنت ربي لهذه الأوراد يومياً كان رسول الله وردها إذا هذا له أصل شيخ محمد خامسًا الإتقان ال إتقان الإتقان أعلى ويقصد به أداء الحركات بإتقان وسرعة ومهارة وثقة وثقة بالنفس بأقل جهد. جيد ومن الأفعال السلبية لهذا المستوى يثبت يصنع يؤدي لدقة يرسم ينظم. ينظم ونظم، نعم. نعم، يطبق، ينفذ، يجيب، يعني في نبن. في علامات إتقان هذه كلها أفعال تدل على أنه فعلها بشيء متقن، أو هو يتقن الأداء، ليس هو فهم، ليس هو أبدا رغبة، ليس هو استجاب وطبق، ليس هو تعود لا، هو استجاب وطبق بل ويتق ذلك، مثل عندما نعلم الطفل أو الطفلة أو الشاب أو الشابة قضية أركان ورود قد يحال فقط بالأركان هذا ليس إتقان صحيح؟ الإتقان الإتقان أن يتوبع مع السن والأركان أنه كامل أمن يكون الهدف هو الوصول على والأكمل صح الإتقان فهو مرحلة عليا مثالها أخي قالوا. مثل مثل ان يثبت التلميذ ان القرآن كلام الله غير مخلوق اي ان, يثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق نعم ان يؤدي أعمال الحج بمهاره ودقه نعم حكينا على الوضوء ايضا اي يجيد التلميذ تلاوة سورة النبأ بمهارة وبدون التلاوة بإتقان. ماذا تستلزم تلاوة القرآن بإتقان من مراحل حتى يصل إليها؟ فنأخذ نشوف هل المهارات موجودة حتى تصل الطالب الطالبة أو يصل الطالب إلى قضية إتقان قراءة القرآن بالمخارج والتجويد والوقف وال... ماذا يستلزم هذا؟ أولاً معرفة القرآن <تصفيق> هل سيتعلم من لا يحب قراءة القرآن؟ ما علم إليه سيجابي إذاً لو أردنا أن نرعى مراحل ماذا نقول؟ يتعلم التجويد أو ماذا نقول حول شيء؟ أول مرحل من مراحل ماذا؟ أن يشعر بأهمية مثلاً تجويد القرآن فقط أن يشعر خير أن يشعر ولو ما أقدراتي يعني هذا الإدراك أو المخلين الشعور بأهمية التجويد حتى أن تطعي أنا أبقى نظري إخواني يبدأ الرغبة يبدأ الرغبة التفاعل والرغبة مع التجويد ثلاثة استجابة الموجه هي التجويف كيف كيف لا لا تقول لي هي الاستجابة يقول لي على التجويد كيف يكون ذلك؟ يجرب أن يقرأ يتفاعل يحاول ماذا ذكر لنا أفعال يق يقول يقلد يحاكي يجرب نعم. أي مرحلة تالتة المستوى التالت هذا الاستجابة الموجه أيوة يتفاعل أيضا ماذا؟ يقلد، يحاكي، يقلد، يجرد، يجري تجربة، يحاول، يجرب ويعيد هذه أهم شيء الإعادة. شعر، تفاعل ابتدى يحاول يقلد عبد الباسط، يحاول أن يجرد أن يقرأ بصوت مرتفع بالتجويد جرم عنه لا يعرف الآن شيء من أحكم مرحلة الرابعة. لا قبل مم. الآلية أو التعويض. هلا هون ان استخفافنا هنا قد ابدأ بشيء عملي صحيح. ثم يتعور. بهذه المرحلة أيضا ماذا؟ مم. يتعلم الأحكام النظرية. استجابته يعني قدم شيء يحاول أن يلفت انتباهك ما بده. يتعلم. يتعلم الأحكام. مم. مم. تأثر تفاعل الآن من علامات أنه انتقل إلى مرحلة أعلى يبدأ بحفظ أحكام التجويد ويقلد كيف تلف هذه الأحكام. بعدين آلية التعويد يتعود اعتاد أن يقرأ القرآن بالتجويد لأن قرأه بشكل عادي اعتياد محاولة القراءة بالتجويد المحافظة الاعتياد على القرارة المجودة بحثتم الكل حالة بدأ أنه يعني يرتقي بتعلم التجويد ستة خامسة عفوا خامسة أدخنا فأصبح أيمن سويد أيوه. ما شاء الله <تصفيق> هذا الشيخ ما شاء الله <تصفيق> العظيم بعدين التكيف أو التعديل هذا ما قرأناه. أو هي لسه أعلى. التكيب سبحان الله. كيف؟ يعني قو. لأنه فقط ليس يطبق أصبح وناقد. لا مرحلة الحكم على. طبقها نبان. مثلاً وجد أنه يمكن يمكن أن يفعل ذلك بشكل أفضل بطريقة ما. التعديل هو أن يطور. حاد يطور معناه هو أتقن الشيء. فاستطاع أن يضيف عليه مثل قضية والله مثلاً إنسان تعلم مثلاً تصليح الشوفاج يقول لك دائماً مشكلة أنا من خلال خبرة طويلة الإشكال دائماً بقضية التكلس هو تعلم الآن وصل إلى أنه متقن بصيانة الشوفاج الآن هو صار عنده الآن إبداع بأفكار جديدة قال لك إشكالنا دائماً أن المياه تتكلس فتسد الأنابيب فتمنع السمون الجيدة قال أنا عندي حل أن نضع جهاز به مادة تمنع التكلس على المخدم المركزي للبناء كله <تصفيق> الآن صار عنده إضافة عدل الفكرة طورها لماذا؟ لأنه بعد الإثقان أصبح قادر على الإضافة هو هذا أعلى بالإبداع كالذي مثلا قضية الشعب قضية التعلم أتقن علم أصول الفقه أتقن علم المصطلح أتقن التجويد الآن أصبح يقول لك ما هو القول الأرجح بالفقه هو فهم وأتقن المذاهب الأربعة الفقهية الآن الإبداع أكثر أن يقول لك ما هو القول الأرجح والأليق والأنصب المتوافق مع النصوص ومقاصد الشريعة. أحلى. يعني هذا مستوى علماء الجرح والتعديل نقاد ناقد مرجح يقول مرجح في المذهب أي صيغة مرجح الآن بالقول الأرجح والأقوى والأقرب إلى النصوص هذه كلها لاحظ مرجح الله ثم تقول في أن سبعة الإبداع إبداع نعم ويقصد به إبتكار مهارات وحركات هو الآن يعطي شيء جديد بالكلية في المرحلة التي قبلها أضاف وعدل على نفس الشيء مثل قال مثل شو لا لا هضل. بهذه القضية لما ماليزيا ماليزيا دولة آسيوية كان يقتلها البعوض والملاريا والأمراض لأن هذا تعرفون في منطقة استوائية الحرارة مرتفعة المياه كثيرة الأمطار كثيرة هذه يبيها مناسب جدا للأمراض وانتشار الحشرات و... ثم أصبحت ماليزيا من أبطال عشرين اقتصاد في العالم كيف كيف بدأوا بدأوا بخمس مراحل هذه مراحل البداية قام بتجربة هناك كتب من التجربة الماليزية ناضل الماليزي. قال لك أول ما بدأوا به هو التقليد والمحاكاة يجيبوا الجهاز الياباني المقيد الغسالة البغرة ما عندهم لا معلومات ولا عندهم تقاني ولا عندهم شيء يأتون به ينسخونهم كوبي كما هو ما عندهم قدرة لا على التصميم ولا على ولكن لديه مقدرة أن يصنع نفسه تقليد. قال أول ما فعلوا به قضية التقليد قال والمحافاة والمشابهة ما عندي أنا قدرة على صناعة السيارة بالكامل أصنع نموذج مماثل للموجود حاليا مثل هذا الكرسي ما عندي قدرة على هندسي أن أصمم كرسي أأتي بمدر هذا وأنسقه نسخة بعد ذلك ماذا أفعل أقول والله يا أخي هذا القدرة سنسمع ليه ست ساعة Beyaz kasi. Kuo güzel mürüng ve mati. Bak ne güzel mürüng. Mucit. Ve ancak değil mürüng. Sadece olacak. Sılağa biner. Sfinge. Ve ona ربما ذا واحد سنين أكثر كمان يمر أن يكون أكبر قيح حتى يتسع له خين قد الآن قضية التعبيل أضفت وسعته قليلا أضفت حتى يكون يقرب ربما أرأي في اليدين كمان أرجح يعني هو إبداع يصمم يبدع هني ما راح يحت أقفال بب ب ب الحضارات ومشوهة ما في أقفال حضارة تأتي فورا والله ما شاء الله كنت سفيد مما قبلها أكيد ولكن ما عندك ماقدر أن تصنع سيارة يا أخي استفيد من تجارب الأكيد ثم عدل ثم أضيف وهكذا ثم الآن مرحلة مرحلة ماذا مرحلة أخيرة الإبداع تصنع سيارة أو الطيارة خاصة بك. كلها بتصميمها بمحركها بتقنياتها بلونها هي. شيء جديد. في مصر صناعة في العراق صنعة في سوريا صناعة في المغرب. تصور يعني 22 دولة عربية اثنين عربية كلها. لا تستطيع صناعة محرك لهلا لهلا إذا الآن محرك <تصفيق> <لا> الإبرة <تصفيق> يعني صارت يعني هذا المثال <تصفيق> <تصفيق> محرك كون محرك كون والمحرك عماد الآن الحياة هذا المحرك ضرع على كل الآليات والمكانات صحيح <تصفيق> <تصفيق> فهذه المراحل حققه ليس مراحل فقط في في التعلم والتعليم هي مراحل حتى بنشوء الحضارات بالطور الذات بالطور الذات ترى كثير من مثلا سأطيقوا مثال عندنا ظاهرة بالقرن العشرين بداية القرن العشرين تقريبا من عام 1900 إلى 1950 هل نحن هنا على الصوت الجميلة ببداية هذا القرن نشأ عندما ظهرها تسمى المدارس المدارس الفكرية والمدارس الفنية من المدرسة يعني شخص هو بحد ذاته مدرسة يعني نموذج لوحده يقول لك مثلا الرافر الإيمان صادق الرافر هو مدرسة مدرسة صادق يسموه الإيمان أسلوبه، طريقة كتابته، إنشاء القصة، الصياغة، الكلمات هو مدرسة، هو هو يدرس كمدرسة له له إداره أم كلثوم عبد الوهاب مدرسة هل أحد يشابه أم كلثوم؟ أو أم كلثوم قلل أحد وشابه أحد عبد الباسط مدرسة ثم مدرسة عبد الباسط لقراءة الحصري ميشاوي مصطفى اسماعيل اسم مدرسي أن هو حقا ابتكر نموذج خاص هو ابداع نموذج خاص لقراءة القرآن نموذج خاص ب الغناء سو مدرسة ما اسمه مغني سو اسم مدرسة ابتكر نموذج كامل ابداع خاص به هاي مرحلة مقدمة جدا ولكن البدايات كيف كانت؟ كانوا كله، كان كلهم يقللون حتى وصل إلى إنشاء مدرسة خاصة به، إلى مدرسة خاصة به بالتعليم، بالفن، بقراءة القرآن، بالبداية أكيد كان يغني لغيره من المغنيين قبل أن يكون له كلماته رود خاصة وأغاني وألحان خاصة، وقلد غيره من القراء صحيح؟ كذلك هو نفس الشيء، ليه سبحانه مراحل بتطور؟ الذات والامكانات. مدرسة الاقتصاد الإسلامي في في البنكي فمدرسة. بدأت بشكل بسيط ثم تطورت. أصبحت نظرية. مدرسين لها. أوعدوها لها. لها. مع إنه ما عمرها النظرية تم خمسين, خمسين سنة. واضح إخواني؟ أه. الآن. تعلم الأستاذ كيف يضع مستويات وأهداف لمستويات التعليم، كيف يميز ما بين مستويات التعليم، كيف يميز ما بين مستويات الفهم، كيف يميز ما بين مستويات الإبداع، جيد. طب حتى أصل إلى هذه الأهداف ينبغي أن أستخدم طرق ووسائل وأساليب التعليم. ما هي الوسيلة الأنسب لتحقيق هذه الأهداف؟ هل هذه أفكار مبدئية؟ كيف أدرس؟ ما هي الطريقة؟ ما هو الأسلوب الذي أستخدمه في التعليم لأصل إلى هذه الأهداف التي تجعلني تجعلني متميز بالوصول إلى هذه الأهداف الثلاثة؟ هنا وضع لنا التلوين هي قضية أساليب وطرق التدريس. فلإذا طرق كثيرة. Yastıpmu halı rubun, ve müğlifler في الضغط المكاني والزماني ومستوى الطبار لاختيار الطريقة عليك كل الطرق أنهم لا يستطيعون أن يقول لك استخدم الأسلوب الحواري أو الأسلوب التقبيري بتدريسها. فلأ كيف أن أستخدم الأسلوب التقبيري في القرية أن أدرس بها ربما لا يوجد دوح أو سبور أكتب عليها من أين أتي بأدوات المخبر؟ من أين أتي باللوحات؟ من أين أتي بالكمبيوتر؟ مدارسنا في بعض الطرحي أشهر بالكتاتيب، كيف تقول استخدم الإسلوب التطبيقي أو التجريبي بالتدريس أو الميداني؟ فهون سو الذي فعلوه أمر جميل أنه معهم لك كل الأساليب التي يمكن أن تستخدم. ولكن من الذي يحدد طريق الأنسب والأحسن والأفضل والذي يعيش الواقع؟ فنحن لا يريد أن نكون مثاليين نأتي بالنظريات كما قال أخي بذلك مرة المنهج الاسلوب الكندي ولا الأسترالي ولا الفرنسي ولا البلجيكي بالتعليم رعب مثلا في سوريا الآن وهذا الأمر تحتاج أن تأتي بالتجنوبة البلجيكية كاملتاً بمنشآتها، بأدواتها، بتقنياتها، بمستوى تأهيل الأستاذ حتى تنجح حيثك فمن الذي يختار الأسلوب والطريقة الأنسب في التعليم؟ قد هو الأستاذ سماعنا الأمامة الطرق المتنوعة أن تختار لديك لوضع طلابك بمستوى الطلاب من لهم. في بعض القرى يجمعون ثلاث مستويات بصف واحد عندهم بهذه القرية لا يستطيعون إحضار مدرس لكل صف، فما ريح أن يجمعوا صف الأول مع الثاني والثاني والثالث مع بعض والثالث والثالث مع بعض وقُدرسهم، قد قُدرس أنا صف الأول مع صف الثاني. مشكلة. هذا مستوى فهمه وتفتيرو وثقافته ومعلوماته غير صف الثاني. هذا قرأ أشياء لم قرأها. واضح؟ قطعولك. الطالب طوب متعب لا أرو أنت لا تحكم مسبقا الذي ما الذي ستختاره ترجع على أقوال الواقع ماذا أنصح ما قلت المثالية إخواني نحن بالنهاية المقصود أن يحصل أثر بهذا الطالب أن تنهض به لا نتكلم بصورة مثالية والله سأطبق الأسلوب المهارة الحرة وهل عندك ثانية هل أنت, أنت مؤهل هل لديك أدوات نحن بالنهاية نريد أن يحصل أثر في الطلاب ضيع ولو استخدمت أساليب وطرق بدائية المهم أن يترك حتى لأن هذا المتاح الآن هذا المتاح في بعض المدارس وبعض المناطق لا يوجد كتب هنا أيها الطلاب وأنا مضطر أكتب كل شيء وهم يكتبون عندهم في حفلة إرسونين هذا مسألة سألوا زميلي أخ يوسف قالت أخر مطمئ كنادية وتفقوها من مغرب ولم تنجح لا ما تنجح لأن نفسك لأن المسانة ليست اختيارات جوة معرفة هي لا تقدر يفرور عليها بالميدة مثلا المغرب عليها المنهج الأمريكي يعني نسوار قادمة أراضبات أنا ما نحكي على الظروف السياسية وظروف القرار أحكي لو كان عندنا حريه اختيار الانسب ولكن اقول لك يا اخي لو ولا على هو صح هو يختار والمعلومات وهل يعني وزارة التعليم س متابعة كل المدرسين؟ مم. لا أنا أختار من الكتاب وأدرس المعلومة متل ما يناسبني. كانت تقول كثيرة ما أستاذ هو عمار التعليم إذا لهضم به وكانوا في النهاية أخواني هذا كله مسألة ضغوطات هي أكيد ولكن الخروج عنها سهل. س لدينا مدارس أنا المثال في العراق ما أعرف في لدينا مدارس جذر جيد ومدارس اجتماعية سيابية حسب الرقعة الجغرافية نعم. لدينا مدارس خاصة بالمتميزين ولدينا مدارس خاصة بالموهوبين نعم. ولكل واحدة من هذه المدارس أساتذة يعني تكون لهم اختبارات خاصة فجدون هذا الأستاذ مناسب نعم. لهذه الفئة من المدارس نعم. يعني. فعلى سبيل المثال نحن كنا في مدارس أنا شخصياً كنت في المتميزين هذه المدارس تخرج أكثر عدد من المتخرجين ذهون لدراسة الهندسة في الموهوبين يدرسون المجموعة الطبية أغلبهم يعني في توجيه لهم إلى هذا يعني يعني حتى إنه ليس التوجيه فقط هو حالة اجتماعية تمام لكن الأساس يركزون على تو... يعني كان يقول يحيون الرغبة لدى الطلاب في أن يوجهوا عافوا من خطأ أخي خطأ بهذا التوجه ونظرة المجتمع وكذلك أنه ما في تخطيط على المستوى الدولي أنا إذا كان عندي والله مليون طبيب ولا يوجد عندي متخصص بالطاقة البديلة فشو قيمة الدولة سؤال والآن هو عصر التحكم عن بعوت وعصر الطاقة البديلة كمان عندما قلنا نجاح المجتمع يقوم بالتخطيط وإتداه من الدولة حتى هي توزع تقول أنا بحاجة لألف خمسة آلاف مختص بالطاقة البديلة الكهرباء الهيدروجين الكهرباء طاقة الشمس مثلاً طاقة الشمسات قديمة لأطراف الطفر لاحظتم؟ من الذي يقرر ذلك؟ الدور حتى يكون عندها مهارات ورقبالة بكل موضوع ويحن عندها تنفذ سالب اختصار ماذا ستصبح دكتور ليش؟ في العرف أن القيمة للدكتور وهنا عندنا عندها ليس القيمة للدكتور القيمة لها هو عالم نفسنا وعالم الاجتماع هو الذي يتحكم بعقول البشر مقلن. يقول هذا المهندس والطبيب هو هي مهنة خدمية خدمية أخواني ولكن كونها الطب يعني له مكانة مهنة كانت أو إلى الآن يعني فيها قسم منها شيء إنساني أخذت شيء اعتبار ولكن تذهب الأمور كثير الأحيان إلى الماديات. لكن هذا. طبيب. يأتي المجتمع. يحصل على مرتب وتوظيفه يكون مباشرة بعد التخرج. آه. يقصد يعني في في يقولون ال المتفوخ والمش بالصلاة والمش يعني في المغرب هي لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من لا لا لا لا على لا لا وصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Müslüman kulağında Müslümanlara, yani, Ettu Hajar İla. Bu da şey tabii. Anlattı. Anlattı. Anlattı. Anlattı. Anlattı. وهي أن يقوم التلاميذ الموضوع إذن أول هو مجرد إلقاء الأستاذ يتكلم الباقي يسمع وهي شاية على في علومنا الإسلامية ولذلك يعني خرجنا شخصيات تزيلة ضعيفة مطموعين خالصين طريقة المناقشة أن يقوم التلاميذ لمناقشة الموضوع الذي يتم ترفعه طريقة الحوار وفيه يتحول المعلم إلى محاور يعني يقوم الكلام الأكثر يدخل الله بنتها، هذا يحتاج إلى كيف نناقش الطالب أول يوم حضر الدرس؟ فسأضيع الوقت ب. من أين معلومات الطالب بالأصل حتى أنا ناقش؟ هذا يستخدمون عندما يكون لديك كمبيوتر مركزي أو موقع مركزي عليه كل المعلومات تقول لهم حضروا لتناقش فيه. أو لهم هناك موسوعات مكتوب موجودة في المكتبة تقول لهم كل واحد يأخذ كتاب ويحضر نتناقش لتناقش. المول نناقشهم بماذا؟ ما عندهم معلومات. طريقة المشاهدة توضيحية. يتم في هذه الطريقة البدء من الكل إلى الجزء ومن العموميات إلى التفاصيل ومن القاعدة إلى التطبيق. كيف يعني؟ تنقل. يعني تعرض الشيء ثم تشرحه. موضح. موضح. يعني تضع المثال. تضع الصورة. قبل الشاهد. حتى تقول له ما هذا؟ سيقول الله هذه من مكة للمدينة في خط كأنه أستاذ طريق الهجرة سيقول ما هو الهجرة؟ من هو الذي هاجر؟ من أين هاجر إلى أين؟ طريقة المناقشة المقيدة اسمه موعد الحمام مقيدة أي يعني الأستاذ هو الذي يتحكم بمقدار تفاعل وتجاوب الطلاب معه حتى لا يأخذ درج من يديه لأنه يقول أن هؤلاء ها الطلاب يس لديهم مراجع يرجعون إليها للتعلم فأنا أحتاج أن أتكلم جزء من الوقت وأسمح لهم بالمناقش والحوار في وقت محدد لأن الوقت لا يتكسر هذه ماذا تسمى؟ مقيد مناقش مقيد مقيد أي تجمع ما بين الإلقاء وما بين السماح مناقش طريقة القصة وهي تحويل المعلومات للمعلومات قصص وهي الانستوب متبع من باب التبسيط قالت الناس صحيح لكم من جميل ترى حتى معلومات الهندس والطيط يحاولون تحويلها إلى قصة حتى الآن هناك محاولة على اليوتيوب لتحويلها إلى صور تحويل أي معلومة مثلا الانشغال النووي انشقاق النوى يعني قضية معقدة. عندك الآن محاولات جميلة جدا من باحثين تحويل المعلومات المعقدة إلى صور مبسطة، رسم يقول لك عندنا هذه ذرة التقت مع ذرة ثانية من نوع كذا، وصارا متقاطعين أدى ذلك إلى انشقاق بين عند لاحظوا جميل، لقد لاحظوا عليه جميل جدا، وهي تبسيط الأفكار الكبيرة سياسية مثلها اليمين واليسار يحلح لك هؤلاء يجلسون على يمين الملك وهؤلاء هنا هؤلاء يحول تحويل الأفكار إلى صور مبسأة جميل. أو إلى قصة هذه القصة الصورة هي من تبسيط المعحمة وتبسيط الصعب وهي ناجحة وجذابة تحتاجه للطب من يذكر مثال حصل لاحده العموم حول هذه القضية؟ عندنا عالم مشهور جدا حول علم العقيدة إلى قصة. قصة الريمة، اسمه إسم ولكن في انتظار الكتاب. هذا هو ليس قصة. معلومات العقيدة. ملأ هناك. عالم بحث القضايا العقائدية والوجودية الكبرى على شكل قصة وهي مشهورة جدا بالتاريخ، فتحولت إلى أفلام يقضم. ورشك المحاور بيننا. نعم. التاريخ حي بن يقضم. لكم قصة حي بن يقضان. هذه كانت محاولة لتحويل علم عقيدة إلى قصة وهي قصة موكية موكية؟ موكية؟ موكية؟ موكية؟ هي موكية إذا نشأ الإنسان في على الكطة في غابة هل يمكن أن يهتدي إلى الله عز وجل وإلى القيام وإلى الأخلاق؟ كثير من قصة الأبطاء المقبوذة من هذه قصة القليلة عمره مئات السنين حيب النظران نشأ احد علماء المسلمين وهي تحويل افكار العقيده الكبرى الى قصه جميله جذابه حي على قضيه تخصيص المعلومه او تحويل المعلومات الى قصص حل المشكلات تعريف المشكلات المعينه باستفسارات معينه ano bıhajir cevabı alıyor. Yapıyor bıhaliyor ve ulaşır bilgileri. Tarıpta projeler, nasıl bir proje? Bu şart, şey uygulayıcı, ameli. Yani, örneğin, onlara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 من نباتات يرونهم أشجار، رصيات كذا. نعم. أسد مثلي. هي جميلة جدا. نعم. يعني إحنا إحنا إيجاد تصميم للدول. إحنا نكتشف بعض الدول ليس لديها مناخ. شوفين. تنتجروس سويسريه ما عندهم مناخ. بعض المدارس ما عندهم مناخ. محتمل. عندهم موضوعات مطلوبة. مثلاً في درس العلوم الآن مطلوب مثلاً آآ النباتات مثلاً المتسلئقة عندهم النباتات الطفيلية عندهم مثلاً الحيوانات اللاحمة <تصفيق> يقول لك أنت أدرس من أي من أي موسوعة تريدها عندك موسوعة في المقترب عندنا موقع للمدرسة على الانترنت موجود به كل المعلومات أنت يرجع ويقول لهذه الرحلة الميدانية أنا رأيتها أي باء؟ مثلاً درس تاريخ عن البرلمان الأسميسي. يعطين الطلاب كل هذه البرلمانات بنفسها. يسألون الحراس، يسألون المدير، تبع البرلمان يسألون عن معلومات متى أنشئ، متى من كم عددكم، ما ف... ف... ماذا افترضون؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هو المنهج في لندن الحديث الذي سيدرس. مثلاً تدريس الرياضيات والتاريخ سوية أن المعركة هكذا اي اي اي اي اي اتدمج ما بين العلوم اتدمج بين العلوم القضيح هم يستثمرونها بالمجتمع هم يريدون معلومات تنعكس واقع عملي مفيد بالحياة لا يريدون فقط مجرد نظريات لكن أصبحنا أصبح نسمع الكيزياء تطبيقية وغيارات تطبيقية لا يريدون مجرد نظريات كما قلت كلها شيء واقع حتى في الجمل في اللغة إذا حتى ي يحلل يعني ويعني نظريا النجوم كأنها النصوص عريضة نصوص فيكشن تحتاج مكتاب تحتاج مكتاب غيلة جدا تحتاج مكتاب إذا عندك طريقة المشروعات طريقة الوحدات والوحدة هي ما, ما تشمل على مجموعة من الحقائق والمواقف الوحدات عبارة عن مجموعات إسرى وحدة بحيث نضع التلاميذ في مواقع التعليمي متكامل يسير اكتمامه لكم من النشاط طريقة التعيينات سمى طريقة دالتون وتعطي هذه الطريقة التلميذ الحرية في الدراسة والحركة من مكان إلى آخر وسميت هذه الطريقة بطريقة دالتون إلى القرية هذه التي ذكرتها لكم وحددون الموضوع الموضوعات المطلوب دراستها أنت كيف ما تريد اجمع المعلومات ve kıl baykula da istedim hadi ki kariye naiye, da istedim adırası bu hadi yolu, türt eğitimler, en an yegina madduat, en yegina kavayi قد <تسامح> به في بعض الأحيان، ولكن بالنهاية مطلوب أن تتجاوز اختبار. بالعلوم الرياضيات اللغة، قم يساعدونك بكل شيء، ولكن هي تقتلك امتلاك المعلومات والأخبار حولها. ريح. طريقة الزيارات ميدانية نفس الشيء. طريقة التدريب العملي ممكن، ولكن ليس كل العلوم تصف ذلك. هل تستطيع درس العقيدة أو السيرة النبوية تدريب عملي؟ ما تصدر تصلح حقيقة للعلم التصديقية طريقة الاستبصار والتفاعل واضحة التفاعل تحديد موضوعات يومية ثم تعد المواد التعليمية وتجمع حول هذه الموضوعات اليوم نتحدث عن مثلا صناعة الوران هناك أشياء متعلقة بها كل واحد يفضل شيء ويحاولون يعني جمع المعلومات طريقة الاكتشاف وهي وصول التلميذ إلى المعلومات yargı he işaretler, talimiyat, maddeler, muayyin, ve istekles ve yasal ilah maddeler. Al tariqat istaqrayıya, tefrug alı kavmiyle, daha fazla. Ne zaman yemek zeyt, ne مرحبا الله. الطريقة الأخيرة وهي السادسة عشرة طريقة الطريقة القياسية. منامتي قياس ما قياس. ميس ميس ما ميس. مثل قياس. بالحق شيء بشيء. إن شاء قال لكم هي دفع التمليذ تطبيق الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحالات الأخرى. مثل ما قلنا ما الزليل على تحريم. Alkorta, Şampانيا, bunlar da mevcut değil. Bizimle birler. Talimatı, tanıma, ve lafamızla nedeni. İskar. Qiyası, her ala ala. Her ala ala. Her ala ala. Her ala ala. Her ala ala. Her ala ala. Her ala ala. من مواد أولية مختلفة. هذا يصنع من البطاطا حلوة، وهذا من الشعير، وهذا من العنب، وهذا من تفاح. ولكن بالنهاية المؤدة، الطعم مختلف ولكن النتيجة واحدة والتذكّر. فقلنا نقيس هذا على هذا. هو نفس الشيء. يقول مثلاً هل ماء البئر يتجمد كما النهر، كما البحر؟ يقوم بالتجريب وقياس هذا على هذا حتى يتأكد من هذا الأمر. إذن من هذه 16 عشر طريقة، هل من مال أستخدم أكثر من طريقة بوقت واحد؟ هل من مانع؟ لا. هل أستطيع بداية أحدد الأحسن قبل أن أرى الطلاب؟ قبل أن أرى المنهج؟ حسن. بعد أن أرى المنهج. <تصفيق> <أنا> أرى الصف, <تصفيق> الصف الذي سأعمل به ولا يسطح أن أطبق أي شيء. إذن هذا التحديد الطريقة هي قضية مراعاة رأي الطلاب ورؤية الأهداف التعليمية، الإمتحانات، عدد الساعات، كل شيء. وبعد ذلك تحدد الأنسب من هذه الطرق، وربما تستخدم أكثر من طريقة بالدرس نفسه، وربما في كل درس تستخدم الأليق الأنسب له. وانا في درس الوضوء استطيع استقيم استخدم التطبيق لعملي ولكن في درس الايمان بالملائكه اصتهى فطبيعه المعلومه ايضا هي التي تساعدك في تحديد هذا اللّ يكار نسيت معي دا أنا لي ما عندي أشكر أن نستشير الشوائر بعض الشرعية داية أخرى نستشير نستشير الأخوة ونستغير الباق جارة هل تنفعص لديها مانا؟ ربما بعض داية نتكلم مع الشيخ إن شاء الله وإنتم مستشير بعضكم نستشيرتُ عندي أخير على صفحة المشتركة بي واضحة أخواني؟ الدرس القادم إن شاء الله سنفذيك القضية التعاون لتوزيع دروس أجل التطبيق العملي لهذه المعروبات. سأساعدكم هذا الله. سيخوة هذا المادة تحتاج إلى تلخيص من عجد والله هو مقتال النوكية كثير من الشرح والحشب. هذا هو. يعني هذا التأثير ملخص بعجدين صفحة. يعني هذا المبليل المقصود. صرحة. صرحة. يا نها الفصل لا تنسوا هذه جدا اقروها وقراءه وهي تجربه فريده ان حتى